قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ ما تعبدون ولا أنتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين الله أكبر